يَصْرِفُونَ عن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِذَا يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِذَا يَرَوْنَ سَرِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِذَا يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كَذَّبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 انهم قد ضلوا قالوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين